قال لي محمد بن حسين بن مسلم بن شاشهر رحمه الله قدمت كن ووي قاموا قال حدثنا قال وحدهني محمد بن أحمد بن أبي خالد قال حدثنا رحمه الله قال حدثنا أبو مالك خبيب وبيب بن ابي الصالا اخراني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم عاشراء قال ذكر من حديث الله بن سعد قال وحدهنا احمد بن عثمان النفدي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد بن قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء فقال الاخي كان يقوم الجاهليه فمن شاء اقامه ومن شاء تركه قال وحدثنا ابو بكر المغيث بثوه ابو قاعدي جميع عن ابي معاويه قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الامش عن الامش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الاشعه بن قيس على عبد الله وهو يتغلا فقال ايها ابو محمد أدنو الى أدنو إلى غياء قال أولت اليوم يوم عاشراء قال وألتدني ما يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم قبل ان ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان وقال ابو سعيد تركه هذا وحدثنا جرير بن حرم وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاثنان وقال فلما نزل رمضان وترك هذا وحدثنا ابو بن ابي شيبه قال حدثنا وفيع ويحيى بن سعيد الخطان عن سبيان حائم وحدثني محمد بن حاتم وداوده قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان وضيف اليامي عن عن قيس الأشعز بن قيس دخل على عبد الله يوم, دخل على عبد الله يوم وهو يرقل. فقال يا أبا محمد بن ذوه قال اني قائم قالكم ما نصرمه هم محمد بن حاتم قال حتى قال حد هنا إسرائيل عن منصوري عن إبراهيم عن عقمة قاد تقال الأشعى المخيس على ابن مسعود وهو يؤكل يوم عاشرا فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشرا فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان تريك لإن كنت مستنا غضعا قال حد ابو أبو كثم أبي فان حزنا عبد الله من موسى فان أفضرنا شيبان أفضرنا عن أشعى ذبني أبي الشعزاء عن شعزر بن يبيزون عن جابر بن سبن سم سمرتع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرط رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده أنا واحد هني حمدت الله يا حيا أنا عفراني بوردين أنا عفراني يوسف على مشيا أنا عفراني من محمد رحمني خطيبا بالمدينه يعني في قديم قدمها خطبهم يوم عشرة فقال إلى علماءكم إلى علماءكم يا اهل المدينة سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليومها. هذا يوم عاشوراء ولم يكن انه عليه علة صيامه وانا صائم فمن احب منكم ان يقوم فليصوم ومن احب عنده غير رجل غير قال احد هنيه القاهري قال حدثنا عبد الله بن قت قال اخبرني مالك وهذه حديث عبد الشهاب في هذا الاسناد فيه وحتى لنا المعبي عمر قال حتى لنا سبيعهم حينة عن السري في هذا الإسلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مهد هذا اليوم يقول في مهد هذا اليوم إني صاهر ومن شاء إن يصوم فليصوم ونبيك الضامج أحده مالكم ويونس قال وحتى لنا يا حيكم ويحيا قال أقرنا هشهم على نبي سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنه قال <سؤال> قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود الصمون يوم عاشرا فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا لهم الذي أغرى الله فيه موسى وبني إسرائيل على فعن فنحن صلهم تعظيما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حد هذا مبشاري وعبوده بن نصر جميعا عن محمد بن جابر عن شوشه عن ابي في هذا الاثبات وخالف شهدهم عن ذلك قال حد هذ ابن عمر قال حدثنا اسويا عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن ذويه عن أبيه عزيم بن... عن... عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما عن, عباس... عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة وهو جليله جفّي من يوم عاشوراء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يوم جفّونه فقالوا هذا يوم عظيم إن شاء الله فيه ثواب قوي وغفر عنا فقال له موسى شكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحو احق اولاد موسى منكم فقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم من الحجاج القشيري المسابوري رحمه الله تعالى والترجم الذي ترجم ليه الإمام النووي صوم يوم عاشوراء ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه وكان في أول ذلك كان فرضا. في أول سنة هاجر الرسول إلى هذه المدينة أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، حتى الذي ما تسحب بعد طلوع الشمس نعم لا يأكل ولا يشرب حتى ينتهي اليوم ثم بعد ذلك لما فرض رمضان يقول يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب وقول فل... ومن شهد منكم الشهر فليصم أصبح سنة إلى يوم القيامة وله من الاجر أنه يكفر السنة الماضية كما أن يوم عرفه يكفر السنة الماضية والمقبلة والأحاديث كثيرة ساعدة في هذا الباب يعني كثيرة جدا ومنها ما قرأناه في الأول وهنا كذلك قال وحدثنا قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن أحمد بن خلف حدثنا روح حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الاخنس أخبرني لافع عن عبد الله بن عمر الآن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر منه فذكر مثل حديث ليس بن سعد سواء ها أنه كان أهل الجاهلية يصومونه ثم الرسول كان يصومه في مكة ثم لما هاجر إلى هذه المدينة أمر بصيامه فرضا واجبا ثم بعد ذلك لما فرض رمضان نعم كان مسنونا صيام يوم عشراء وهو اليوم العاشر وفي آخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت القابل لاصومن التاسع والعاشر حتى يكون فيه مخالفا لليهود ها آدم في الأحاديث ثم ذكر قال وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا عمرو بن محمد بن زيد العسقلاني وحدثنا سالم بن عبد الله الذي هو ابن عبد الله بن عمر حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عند رسول الله يوم عاشوراء فقال ذلك يوم كان يصوم أهل الجاهلية يعني كانت قريش يصومون في الجاهلية قبل الإسلام فمن شاء صامه ومن شاء تركه فأصبح سنة إذن ها؟ فالذي أراد أن يصوم يوم عشراء ففيه أجر كذبه وأنه يكفر السنة وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن زيد قال دخل الأشعث ابن قيس وهذا معروف أنه ايه من الجماعة الذين في ايه في العراق وفي الكوفة نعم على عبد الله وقلنا غير ما مر أن عبد الله إذا أطلق خصوصا اذا كان الرواة عنه يعني كوفيين من العراق فيكون هو بن عبد الله نعم ابن مسعود قاعده علميه عبد الله وهو اكبر العبادله ها العبادلة في اصحاب رسول الله عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر نعم وعبد الله بن مسعود من هو اكبرهم سنا هو عبد الله فاذا قيل اطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن غير يقول عن ابن عباس عبد الله بن عباس ها عبد الله بن عمر عبد الله بن عامر بن العاص أما اما اذا خير عبد الله فالمراد به الا اذا كان الرواة عنه مثلا من الحجاز يمكن يكون عبد الله ابن عمر لانه هذا في الحجاز واما عبد الله وكان الرواة اللي قبله كانوا يعني كوفيين فالمراد به عبد الله بن مسعود لانه اكبر العبادله سنا ولذلك بعد ذلك جاء في احاديث بعد ذلك ان قال عبد الله ع... عن اشعاع الأعش... عن عبد الله بن مسعود طريح يعني بيت وهذه قاعدة يعني تنجي في البخاري في مسلم في كتب سنة دائما عبد الله بدونه ايه لانه اكبر العباد ولما كان اكبر العباد لسنا صار يطلق عليه وهو يتغدى يعني يأكل في النار فقال يا ابا محمد ادنه انادى يا ابا محمد لانه كن يلي ايه للاشعثان فقال اوليث اليوم يوم معاشراء قال وهل تدري ما يوم قال وما هو قال انما هو يوم كان رسول الله يصومه قبل ان ينزل رمضان يعني كان الرسول يصومه واجبا قبل أن ينزل رمضان في فلما نزل رمضان وأوجب الله صيام رمضان في قولي فمن شهد منكم الشهر فليصوم فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب ما فيه لكن بقية السنة فإذا صيام يوم عشراء سنة وفي آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لإن عشت القابل لأصومن هذا في عام عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم وفي العام الحادي عشر في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولما فإذا نحن كذلك يسن لنا إذا كان جاء يوم عشرة أن نصوم يوم تسعة ويوم عشرة حتى يكون فيه مخالفة لليهود أو نصوم يوم عشرة ويوم إحدى عشر ولا ما يستطيع يصوم يوم عشرة يعني وإذا صام يوم عشرة فليس عليه يعني ها إنما كان قبل أن ينزل فلما نزل رمضان ترك وقال أبو كريب تركه أه يعني تركه يعني ترك الرسول والرسول هو القدر فإذا كان الرسول ترك صيامه ومعنى ترك صيامه يعني الواجب وإلا الرسول كان دائما يصوم يوم عشراء وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش وهو سليمان بن أبي هذا الاسناد وقال فلما نزل رمضان تركه يعني من الذي ترك رسول الله صلى الله والمراد تركه يعني ترك إيه وجوبه أما السمية فإن الرسول الذي يظهر أنه كان دائما في كل يوم في في اليوم العاشر من من المحرم كان يصوم هذا لي وحدثنا أبوكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو سفيان بن حول الإسناد وقال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له وحدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني زيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن السكن أن الأشعز بن قيس دخل على عبد الله ضده عبد الله وعبد الله بن مسعود في يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن وهذه كنيا للأشهد فكل قال إني ص قال كنا نصومه ثم ترك يعني كنا نصوم يوم عاشوراء ولكن بعد ذلك ترك والذي ترك المراد وترك الوجود في أول سنة هاجر الرسول إلى هذه المدينة أمر بصيام يوم عاشوراء فرضا ثم بعد ذلك في السنة الثانية فرض رمضان بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم نعم فترك الوجوب وبقي السنة إلى يوم القياملة وفيه من الأجل أنه يكفر السنة الماضية وذلك قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة وهو وهذا علق ما كذلك من عبد الله بن عباس النخعي قال دخل الأشعس بن قيس على ابن نصعور وهو يأكل يوم عاشوراه فقال يا أبا عبد الرحمن ويا أبي عبد الرحمن كنيا لعبد الله بن مسعود ها ودائما الناس المضاء يعني ما ي... يعني يسموه الإنسان فيكنوه يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الله وكل اسم في أوله أب أو أم يسمى كنية وكل اسم في أوله مثلا ما في لا لقب يعني لا مدح ولا ذم يسمى اسم وإذا كان فيه مدح أو ذم يسمى لقب هذا فيا أبا عبد الرحمن هذه كنيه كما أن الرسول كان كنيته أبا القاسم هذا ان اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل ان ينزل رمضان قبل أن ينزل وجوب صوم رمضان آه رمضان ما آه يعني وجوب صوم رمضان بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ف فإن كنت مفطرا فاطعم إذا حبيت تفطر تعال تغدر ما تبغى تغدر. تبغى تصوم تفضل وما قالوا لا تصوم آه لا آه اذا حبيت ان تصوم يوم عاشوراء فاستمر على وإذا حبيت ان تفطر معنا فأهل المساء تتغدى معنا في النهار لين هذا هذا وكذلك قال وحدثنا أبكل بن أبي الشيبة وحدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سور الحديث صار ايه يعني الراوي للحديث جابر بن سور وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيامه ويحثنا عليه يعني يرغبنا فيه ويتعاهدنا ويسأل يعني ايش يتعاهدنا انت بكرة تصوم يوم عاشوراء؟ او ما تبقى الصومة. انت يا فلان تبقى تصوم فاذا قال لا يقول له هي الصومة. هذا معنى التعرم فهذا كله يدل على ايه لكن بعدما فرض رمضان اصبح صنة هذا الذي أخذ من هذه الاحاديث التي ساقها الامام مسلم وهي احاديث كثيرة جدا وهذا من عادة الامام مسلم في كتابه هذا الاحاديث الواردة في باب واحد كلها يجمعها في مكان واحد ويجعل لها ترجمة ويذكرها وهذا في ايه يعني كمذاكرة يعني لما نقرأ مثلا الانسان عشرين حديث بعض يمكن واحد يحفظها غيب خلاص ما حفظها غيب يعني باقي يصير تذكرة يقعد مع سنين هذا وهذا فيه فائلة جدا الامام البخاري لا يأتي بجملة بس يستدل بجمله ياتي حتى اذا كان الحديث طويل يأخذ جملة منه ويسوق السند فيه ويحط لك الجملة التي يريدها كما مر علينا في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يعني يأتي يعني في حديث ذكر ترجم الإمام البخاري في صحيحه يعني البيع والشراء مع النساء كده البيع والشراء مع راح ثم ساد حديث بريرة بالسند قال مثلاً قال لعائشة اشتري واشتري دي اشتري واشتريت بس اشتري واشتري, بس هذه اشتري واشتري معناه اللي يشتري يبيع يعني آه آه هذا ماحن يعني هو الجملة يعني قال البيع والشراء مع النساء البيع ما في الحديد لكن هو يفهمه وهذا قال ايه اشتري واشترط معلوم الذي يشتري اي شاء من الاسواق له يبيع ولا لا له يبيع هذا ها و وكل شرط ثم بين ان الشرط هذا باطل وهكذا يعني اما الامام وفي بعض المرات نفس البخاري يأتي بالحديث كاملا من اوله الى آخر، ها كده ومره كده وكذلك الامام مسلم يعني تبيبه غير ايه تبيبه ثم التراجم هذه الذي جعلها ما جعلها الامام مسلم أجعلها النوى النوى جاء بعد الإمام مسلم يمكن بعد أربعمائة سنة بعد أربعمائة سنة أو أقل من أربعمائة شهيد لأنه هذا تقريبا في في عام مئتين تقريبا البخاري ومسلم وهذا فين جاء في القرن السادس وجعل هذه التراجم ثم ترك يعني ثم ترك يعني ترك ليس معنى أن الصعاب ترك الصيام يوم بعد عادا معناها نريد أن نفهم ليس معنى ترك أن الصعبة بطل يصوم يوم عاشوراء لا إن الرسول واصحابه كانوا يصومون يوم عاشوراء لان هناك احاديث أخرى إن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية كما أن جاء تقدم لنا ان صيام يوم عرف يكفر السنة الماضية والمقبلة ها. كما أن صيام يعني ستة من شوال فإذا صام فكأنما صام الدار وكذلك صيام يوم الاثنين ثبت في أحاديث أن يوم ولد فيه الرسول نعم وبعث فيه وأنزل عليه فيه ويوم الخميس كان كان الرسول يصومه وقال انه في ذلك اليوم تعرض اعمال العباد على الله واحب ان يعرض عملي وانا صائم اف وصيام كذلك الثلاث البيض وهي يوم 13 و هذه الذي يصوم له أجر والذي ما صام لادم عليه ولا فاته خير كثير آه آه وجاء في حديث برضو من يعني من صام يوما في سبيل الله بعده الله بينه وبين النار سبعين خريفة مكسب خصوصا الصيام في أيام الشتاء أجر بدون تعب يمكن في أيام الصيف يكون فيه تعب شديد ولكن هنا ليس وذكر كذلك حدثنا محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور عدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم وهؤلاء من تلاميذ عبد الله بن مسعود عن علقمة كذلك هذا من تلاميذ قال دخل الأشعة وهذا كان إيه من الملازمين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن في قتاله ابن خيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشراء فقال يا أبا عبد الرحمن وهي كنيا لعبد الله بن مسعود إن اليوم يوم عاشراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان كان يجب صيامه قبل أن ينزل فلما نزل رمضان ترق فإن كنت مفضلا فاطعم فإذا كنت تحب العفضاء الأكل وأنك صائم وإذا حبيت أن تصوم يوم عشورات فتفضل ليس معناه ان عبد الله بن مسعود ينهى الناس عن صيام يوم عشورات لا وحدثنا أبو وكر بن أبي شيبة وحدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعساء عن جعفر بن أبي سور عن جابر بن سمرة الآن الحديث عن جابر بن سمرة فالأحاديث مختلفة يعني مرة عن جابر ومرة عن عبد الله بن عمر قال, قال كان, رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيامه يوم شراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنه فلما فرض رمضان لم يأمره هذا كنا قرأناه حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن واهب اخبرني يونس عن بن شهاب اخبرني حمير بن عبد الرحمن أنه سمع معاوي بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة ومعلوم أن معاوية أبي سفيان بعدما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة صار خليفة وصار في الشام وكان يأتي للحج, يأتي للحج وفي مرة من المرات أتى للحج وأتى للمدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها ابي سفيان خطيبا بالمدينة ليش أتي في قدمة قدمة لأنه كان كثيرا ما يقضي المدينة خطرهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يعني رقى المنبر وخطب علماء في المدينة وقال أين علماءكم يا أهل المدينة ليش هذا إيش السبب السبب أنه سمع أن بعض العلماء يقول يجب صيام يوم عاشورا بعض العلماء يقول لا يجب صيام يوم عاشورا بعض العلماء يقول يكره صيام يوم عاشورا هذا السبب يعني مو بس كده عبثا آه يعني إيه سمع أن بعض العلماء يقول صيام يوم عاشورا حرام آه واحد يقول لا مكروه واحد يقول سنه فرق منبر ونادى تعال انت يا العلماء من كان جبتوا ها انا سمعت صحابي هو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب في صيام يوم عاشوراء هذا هذا السوب يعني ليس معنا على كده عبطا بس عشان يخطب عشان يتكلم هذا معناه وقد ذكر ذلك يعني هذا المعنى اين علماءكم قال فظاهروا أن سمع من يوجبه او يحرمه أو يكرهه فاراد اعلامه أنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه بل هو سنه إذا صيام يوم عاشوراء سنة هذا السبب في, في ان معاوية فعل ذلك سنعود يقول لهذا اليوم هذا يوم معاشرة ولم يكتب الله عليكم صيامة ايش معنى يكتب يعني لم يفرض ها؟ كتب كتب عليكم الصيام معنى ايه فرضة مو كتب يعني كتابة ها؟ لا ها؟ وهذا يعني كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر معنى ايه فرضة ها؟ يعني اللغة العربية لغة عظيمة جدا كتب كتب يعني بيده وهنا كتب بمعنى فرضه وأوجب فلا يعني وانا صائم ويقول الرسول فمن أحب منكم ان يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر وهنا الأمر ايه على وجه النجب والإسعاد فليصوم هذا أمر ايه نجب للسحباب ومن أحب أن يفطر فليفطر فصيام يوم عاشوراء أصبح ايه سنه وليس بواجب وأي إنسان قال أنه واجب فقد أساء فإن رسول الله أوجب. أما في أول سنة من هجرة الرسول كان واجبا وحدثنا أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مالك بن الذي هو إمام دار الهجرة عن ابن شهاب شيخ المحدثين في هذا الإسنال بمثله قد نعني معارض بن أبي صفيان جاء المدينة وخطب الناس وسبب خطبتي أنه سمع أن بعض من العلماء يقول يحرم صيام يوم عاشوراء والبعض منهم يقول لا يجوز وبعضهم يقول يكره أجل ذلك خطب هذه الخطبة وبيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إن صيام يوم عاشوراء لم يكتب عليكم ومن شاء أن يصوم فليصوم ومن شاء أن يفضل فإذا أصبح سنة إلى يوم القيامة لا يتغير ذلك أبدا وأمع فيه من الأجل أنه يكفر السنة الماضية وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم والرسول هو قدوة صلوات الله فإذا كان الرسول يصوم يوم عشراء فنحن كذلك يشرع لنا ويسل لنا أن نصوم يوم عشراء ها فمن شاء أن يصوم فليصم ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حين الصحابي سار ابن يعني شو الصعاب مختلفين مرة عبد الله بن عمر مرة جابر بن سمرة مرة عبد الله بن عباس وهذا يعني في فوائد عظيمة جدا تجد يصير الحديث كأنه متواتر آ يصل إلى درجة المتواتر فصيام يوم عشوراء يعني يقال من الحديث المتواتر قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يعني قبائل اليهود قال وجد اليهود يعني دحين إيه منبع من الص يعني مصنوب فوجد اليهود يصومون يوم عشوراء فسئلوا عن ذلك يعني فسألهم رسول الله أو أرسل فسألهم، يعني الرسول سأل اليهود لأن اليهود كانوا في المدينة كثير لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة فليش يصوم يوم عاشوراء، آه والظاهر أنهم كانوا يصومون صياماً صحيحاً يعني، مثل الصيام أن من طلوع الفجر الصارق إلى غروب الشمس. نحن نسمع الآن تسعة، وفي غير ذلك أن اليهود يصومون عن المفترات يعني عن الطعام، مثل عن اللحم، نعم. عن اللحم وغير ذلك وأما الفواكث يأكل يأكل, يأكل برتكان وياكل تفاح واسمه صائم هذا ما هو صائم شرع هذا. هذا الصيام الصحيح هو يعني المسان أن يصوم عن شهوتين البطن والفرق من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس منية هذا الصيام الآن يقوم إنهم يصوموا وكذلك نسمع دائما في الإذاعات أن الفلانيين نعم لأنه يهود ظلموهم أنهم أضربوا عن الطعام يوم يومين ثلاثة لا يس في ذلك أجر تقليد لإيه للأجانب فلا يصح مثل ذلك الأشياء ابدا يعني فقال هذا فلما سئل اليهود عن ذلك يوم... فوجد اليهود يصومون يوم عشرا فسئلوا عن ذلك يعني فسألهم الرسول أو أرسل من سألهم فقال هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصوم تعظيما له فقال النبي سعار نحن أولى بموسى منكم فأمر بصوم يقول لما وجئ الرسول هاجر المدينة وجد اليهود يصومون يوم عشرا فسئلوا عن ذلك فسألهم رسول الله فقال هذا اليوم الذي أظهر يعني إيه نصر موسى عليه السلام على فرعون بأن أغرق فرعون وجنده ونجّ الله موسى وأصبحوا يملكون جميع ما في إيه في بلاد نصف من الأموال نعم اذ كما قال الله عن ت ترك من جنات وعيون وزروع ومقام كريب ونعمة كأنه فافهين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب يعني هذا فضل من الرب سبحانه وتعالى فرعون هذا تسلط على على بني إسرائيل كان يذبح الرجال ويعذبهم ويشغلهم بدون مقابل ها ودعا موسى فرعون ولم يؤمن ثم بعد ذلك نعم أغرق الله فرعون وهكذا عادت الرب سبحانه وتعالى أن الكافر والمشرك مهما تان فإنه سيناد هذا ذلك كان إيه اليهود يصومون هذا فقال الرسول نحن أولى بموسى منكم وهذا ليس فيه تجريد يعني الرسول يقلد اليهود لا جاءه وحي من ربي سبحانه وتعالى او اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ومعلوم ان الرسول له ان يجتهد في اشياء التي لم ليس معنا ان الرسول قال نحن أولى بموسى ويقوم يصوم لانه ثبت لنا في الاحاديث ان الرسول كان يصوم في مكة قبل ان يهاجر وقريش كانوا يصومون فلأج ذلك ليس فيه تقريد انما هذا إما جاءه وحي من الله سبحانه وتعالى فأمر الله نبيه محمد أن يصومه وأمر الرسول محمد كذلك أمتها أن يصوم ذلك او اجتهد الرسول اجتهادا في مسائل كده فلأجل ذلك أمر من سالم والحاصل أن مجموعة الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من الكفار قريش وغيرهم يصومون وجاء الإسلام من صيامه متأكدا بقي صومه أخف من ذلك التأكيد فمن ذلك هذا يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فامر بصومه فامر بصومه يعني امر في اول سنه بالوجوب وفي السنوات الثمانية على انه سنه وقال كذلك وحدثنا ابن بشار وابو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه عن ابي بشر بهذا الاسناد وقال فسالهم عن ذلك هناك قال فسئل بالبناء المجهول وهنا نفس الرسول سالهم وهذا كل ممكنة ها وحدثنا من أبي عامر حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس برضو الصعاب هنا يا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قجب المدينة فوجد اليهودي صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم عظيم أنجل الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه ها وهذا عاده الرب سبحانه وتعالى انه نصر موسى عليه السلام وقومه واغرق فرعون وجميع يعني مع ان فرعون كان شيء يعني قوه فقال رسول فنحن اولى فنحن أحقب وأولى بموسى منكم لأن موسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من اولي العزم من الرسل فصعب وليس معنى صامه تقديرا لهم ها انما بي من ربي سبحانه وتعالى أو بأمر من أو باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه برضو أمر بالصيام على في أول سنة على وجه الوجوب، وفي السنوات البقية على وجه الندب والاستحباب والسنية. وكذلك وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب بهذا الاسناد. ومعنى الاسناد معنى طريق الحديث، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا هذا، هذا يسمى اسناد. كلام الرسول يسمى متن هذا إصلاح علمي عند إيه عند المحدث متن الحديث ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى. والطريق الذي يأتي به من من العلماء هذا يسمى إسناد ولازم هذا الإسناد يكون إيه صحيح لا يكون فيه أحد متهم بالكذب أو بسوء الحظ حتى وصحيح مسلم في الدرجة الثانية من الكتب السنة أول كتاب أصح بعد القرآن هو صحيح البخاري في الدرجة الأولى ثم في الدرجة الثانية صحيح مسلم أو الموطة، ها؟ فالموطة والبخاري في درجة واحد، بس إنما البخار يعني الموطة أحاديث المرفوعة ما هي كثيرة، يعني حول خمس حديث، فهذه في درجة إيه؟ البخاري، ولذلك بعضهم لما يجي يعد ساعة يعند أو الموطة، لأن الموطة قبل البخاري، وقال ابن سعيد. بن سعيد بن جبير عن ابن سعيد بن اللمعي سنن وحدثنا ابو بكر بن عبي الشيبه وابن النمير قال حدثنا ابو اسامه عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى دحين ايه ابي موسى الاشعري الصحابي دحين ابو موسى الاشعري اشوق قد ها عبد الله بن عمر مره عبد الله بن عباس مره جابر بن مسمره غير ذلك حد حين أبي متخله كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود ها تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله سوموه أنتم يعني أمر الرسول أن المسلمين يصومونه آه فإن الرسول أولى بموسى منهم لأن موسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل وقد جاء في القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين واولي العزم من الرسل هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن المنذر حدثنا حماد بن أسامة حدثنا أبو العميس أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو, موسى أو أبو أسامة فحدثني صدقة ابن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن عن أبي موسى برضو أبي موسى الأشعري واسمه مر أبو موسى مر عبد الله بن قيس قال كان أهل خيبر يصب ومعلوم أن أهل خيبر كان اليهود الذي أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام سبعة من هجرته بعد أن حاصر اليهود وأخرجهم اليهود من عام سبعة وذكر الله تعالى في قول تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينة إيش فتحا مبينة فتح خيبر ثم بعد فتح خيبر في عام سبعة في عام سمانية فتح الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكه ودخلها منتصرا على قريه فهذا المراد يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم ويلبسون نساءهم فيهم حليهم وشاراتهم يعني إيه؟ يلبسون الثياب الطيب وشارات معنى الشارات يعني ما يتجمل به يعني الشيء الذي يتجمل به يسمى شارة معلوم ان الانسان لما يكون في ايام العيد لباسه غير في, إيه؟ في ايام العيد الشارة بالمعجن بلا همذة والهيئة الحسنة ايش معنى الشارة فيكون في مثلا لباسه في ايام عادية لباسه. لما يكون يوم عيد يلبس ثياب احسن من ذلك فكان يفعل ذلك اليهود فسأل الصحابي رضي الله تعالى عن أبي موسى فقالوا هكذا نحن نفعل ويلبسون ثياب حريم وشارات فقال رسول الله فصوموا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فصوموا يعني فصوموا الأمر الرسول والواو عائد على المسلمين والها على يوم عاشوراء يعني صوموا يوم عاشوراء فصام الناس ذلك في أول سنة من هجرته رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الوجوب وفي الأيام الثانية, الثانية الثمانية السنوات اللي بعد نعم يعني على وجه الندب والاستحباب وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناق الجميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد سمع بن عباس دحين برضو سؤل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا, اليوم. آه إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان يعني, يعني ما علم أن الرسول كان يقصد يصوم يوم ويرجو فيه أجر عظيم إلا يوم عاشوراء، ولكن سبت الحافظ سبت في صيام يوم عرفة، وسبت في صيام ستة من شوال، وسبت وساتي هذه الأحاديث في هذا الباب يعني فشهر رمضان واجب وصيام يوم عاشوراء سنة، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي زيد ياد الإسناد بمثله، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.